مَنَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلَ لِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينٌ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُسْبِحِينَ انغدوا على حربكم ان كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن النهر اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون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 مِنْهَا إنا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ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 كانوا صادقين يوم يكشف عن ساخر ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ الَّبّه لَُ بِذَ بِالعراءِ وَهُو مَبْنون فَجتَبَ رَبّ فَجَلَ مِنَ الصَّالِفين وَإه كَادُ الَّينَ كَفرَروا لَا يُزْلِقونكَ بِأبصَارم لََّ سَمعُ الذِكْرَ وَقولُونَ إ لَ مَجون وَماَاهُو إِللاا ذِكر للعالمين